فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس عباد الله يقول جن وعنا في كتابهم الكريم اقترب الناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ناهيه تنقلب قلوبهم قال عليه الصلاه والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اقتربت الساعه ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا ولا يزدادون من الله الا بعدا قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه المباركه قال وهذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعه ودنوها وان الناس في غفله عنها لا يعملون لها ولا يستعدون لاجنيها نعم عباد الله وكما قال القائل والناس في غفلاتهم ورخى المنيه يطحنوا عباد الله ان من الافات والادواء والامراض التي ابتلي بها كثير من الناس وهي من اعظم الامراض واغتنها على من ابتلي بها مرض الغفله عباد الله عن ايات الله سبحانه وتعالى الكونيه المرئيه وعن اياته جل وعلا الشرعيه المقروئه فان هذا لا يليق بالمسلم ان يغفل عن ايات الله سبحانه وتعالى بنوعيها الكوليه والشرعيه والله سبحانه وتعالى ذم اهل الغفله ذما شديدا وحذر من صنيعهم سبحانه وتعالى وتوعدهم جل وعلا بالنار فقال جل وعلا ولقد درنا لجحنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الا انعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون وقال جل وعلا في كتابه الكريم ساصف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وين يروا سبيل لا يتخذه سبيلا رشدا لا سبيل يتخذوه سبيلا وين يروا سبيلا الغي يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين هذا السلف غافل عن ايات الله جل وعلا فلا يعتبر بايه كونيه ولا بايه شرعيه فلا ينبغى لاهل الاسلام ان يكون عن هذا المنوال الذي عليه الكافرون عادا بالله فالله سبحانه وتعالى خلق الكون وامر العباده بالتامل فيه والتفكر فيه والتدبر بما فيما يحتويه هذا الكون العظيم قال الله جل وعلا في كتابه قل انظروا ما في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وان السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ان في خلق السماوات والارض لايات لاول الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فالله ما خلق الكون سبحانه وتعالى باطلا خلقه لحكم عظيمه علمها من علمها وجهلها من جهلها ظهرت للعباد او ظهر للعباد بعضها وخفي عليهم اكثرها نعم عباد الله فان الله خلق هذا الكون لنتامل فيه ولنتفكر فيه ولننظر في اياته العظام هذا الذي ينبغي لاهل الاسلام معاشر المسلمين اما الكافر فالله جل وعلا يقول فيهم وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون هذا شانهم عباد الله والله جل وعلا يقول ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا الله ارسل الايات بتخويف العباد سبحانه وتعالى وليرجع العباد الى الله جل وعلا ويعود ويؤوب إليه سبحانه هو تعالى ارحم الراحمين فهو ارحم بهم سبحانه من انفسهم ومن امهاتهم فما يحصل من الحوادث في الكون انما يريد الله سبحانه وتعالى به العظه والعبره ان يتعظ العباد وان يعتبر العباد بما يصير في الكون وما يحصل في الكون هذا الذي ينبغي معاشر المسلمين ان الناس يتعظوا ان الناس يعتبرون بما يحصل من الايات الكونيه وهكذا يعتبرون بما في كتاب الله من الايات الشرعيه نعم معاشر المسلمين فالله يقول وما نرسل بالايات الا تخويفا فالغفله عن هذا الامر عباد الله من المصائب والادواء العظيمه التي ينبغي الى الانسان ان شعر بشيء من ذلك ان يعالج نفسه ان يعالج نفسه بطاعه الله سبحانه وتعالى وبالاغبان على الله جل وعلا فعل العبد ان يجتلب اعلى الغفله وان يجتلب الغفله فان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول ولا تكن من الغافلين لا تكن يا عبد الله من الغافلين هذا تحذير رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ولا تكن من الغافلين فاحذر الغفله واحذر اهلها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك انهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا هذا صنف مذموم هذا صنف لا يليق الاغترار به معاشر المسلمين هذا صنف الدنو منه يضر العبد ويندم عليه ندامة ولا تساعة من دمي يندم عليه ندامة عظيمة ولا ينفع الندم أنذاك لأن الله يقول ولا تكن من الغافلين وحذرك عن الميول أو من الميول إلى أهل الغفلة فليس لك عذر وليس لك حجة عند الله سبحانه وتعالى وتعالى فانك تندم على هذه الغفله وعلى مجالسه اهل الغفله وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل هؤلاء اهل الغفله والعاذ بالله لما يرون الجحيم ويدخلون النار ويرون العذاب العظيم يصرخون فيها يصيحون اهات وكذلك زفرات وعبارات وكل ذلك لا يعتبر عند الله جل وعلا لان الحجه قد غامت عليهم وحذرهم الله من الغفله ومن اهلها وهم يسترخون فيها بنا خرجنا نعمل صادحا غير الذي كنا نعمل اولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا ثمن الظالمين من نصير عمركم الله 60 70 اقسمت تبلغ امه امه محمد اليه من الاعمار ولكن ما استفدتم من هذه الاعمار وما استفدتم من هذه السنين فحجه الله قائمه على اهل الغفله عباد الله هؤلاء يندمون ندمه عظيمه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا هذا اضله وهذا ابعده وهذا اغفله عن ذكر الله يندم يا ليتني لم اتخذ فلانا الخليله لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خدونا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها فكذا يقول الله خالدين فيها لا يجدون في لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول بنا انا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلوا السبيله ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا اغفلوهم عندك الله فأطاعوهم والاعاذوا بالله وزحزحوهم عن دين الله وابعدوهم عن الصراط المستقيم فهم يوم القيامه يقولون ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلوا السبيله ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا فيندم اهل الغفله ندمه عظيمه ولا تساعد من دم فلا ينفع الندم انا ذاك يا عباد الله فمن الان على العباد ان يرجعوا الى الله سبحانه وتعالى اما اذا ان الاوان وحل الاجل فلا رجعه ولا عوده ولا كذلك ندمه تنفع حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي صُورِ فَلَا انْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُن تُطْلَى عَلَيْكُم آيَاتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون انظروا الجواب واسمعوا هذا الجواب ايها الغافلون اسمعوا هذا الجواب ايها المبتعدون عن الصلاه ايها المبتعدون عن توحيد الله سبحانه وتعالى قال اخسروا فيها ولا تكلمون ساءوا فيها ما في كلام ولا خطاب ولا من يسمع خطابكم قالخ سو في هولاتكم يكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريه هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في سبب لجوهم في النار ودخولهم النار انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون تستهزئون بهم وتضحكون منهم وأنهم لا يحسنون ولا يفهمون وليست لهم عقول فالله سبحانه وتعالى يبين الحقائق يومئذ ويبين ذوي الألباب وذوي الإدراك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 اما بعد عباد الله فاحذر ايها المسلم الغفله عن الموت فانها من الاسباب التي تغسل القلب والعياذ بالله فلذانك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على ذكر الموت لما فيه من العوائد الجميله ولما فيه من المنافع التي تعود على الذاكرين العظيمه اكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت فلا تغفل عن الموت وعن الاخره وعما انت قادم عليه ايها العبد فان الله جل وعلا يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق الصول ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد كشف الغطاء في ذلك اليوم وصار البصر حديدا ينظر ما خفي عليه من الدنيا نعم عباد الله كشف الغطاء فراى ذلك الغافل ما قدم في هذه الحياه الدنيا من الاعمال السيئه التي لا تزلف بل تبعد عن الله سبحانه وتعالى وجاءت هذه السكره التي طال ما هاد عنها وطال مخافه منها وطال عمل لها ما عمل من الاحتياطات وعلى كل ما يصيبهم من نوائب والامراض ربما سارع للعلاج هنا وهناك كل ذلك حيدتا من سكره الموت ذلك ما كنت منه تحيد فنعم يا عباد الله فالموت لا بد منه الموت عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في ادراكه للعباد وعدم فراره منهم مهما بلغ بلغت الاسباب التي يريدون المنص والفرار من الموت فانها لا تقي ولا تنفع اينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيده قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم هذا ملاقيك يا عبد الله فاذا كان الموت ملاقيا لنا فكيف نقبل عنه عباد الله واذا كان الموت اقرب الى احدنا من شراك عليه فكيف يغفل عنه وكيف يتناسى معاشر المسلمين احذروا الغفله عن مجالس الذكر احذروا الغفله عن ذكر الله سبحانه وتعالى فان اعظم ما يصيب العباد من اصد و مما يحصل من الراني هو بسبب الغفله عن ذكر الله سبحانه وتعالى الذي به تطمئن القلوب وانشرح الصدور الا بذكر الله تطمئن القلوب هكذا يقول الله سبحانه وتعالى وفي الايه السابقه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهل من القول ولا تكن من الغافلين اي عن المتقدم عن ذكر الله سبحانه وتعالى فلا تكن من الغافلين عن الموت عن ذكر الله جل وعلا وعن كل ما يغفل منهم انه الناس مما اراد الله تذكره وعدم الغفله عنه ولا تكن من الغافلين نعم معاشر المسلمين فلا تغفلوا عن ذكر الله جل وعلا واعظم ما يذكر الرب سبحانه وتعالى هي هذه المجالس مجالس العلم مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى فان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الغافرين عن مجالس الذكر وعن ذكر الله ويبين حجم مجالسهم وما هي عليه من النتانه عيادا بالله قال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه مجتمع قوم في مجلس فتفرقوا عن غير ذكر الله فيا من تتفرقون عن غير ذكر الله يا من تجلسون مجالس القاك يا من تجلسون مجالس الحشيشه مجالس الزور مجالس البهتان مجالس الغنا والفجور والعياذ بالله يقول عليه الصلاه والسلام اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا عن غير ذكر الله الا كانما قاموا عن جيفه حمار الا كانما قاموا عن جيفه عن جيفه حمار فقل لربك الذين يجلسون مجالس الغنا هل يقومون عن ذكر الله سبحانه وتعالى ام يقومون عن جيفه حمار والعياذ بالله الذين يجتمعون على مجالس القات هل يقومون عن ذكر الله ام يقومون عن جيفة حمار الذين يستمعون لمجالس الخمور والحشيشه والفجور هل يقومون عن ذكر الله سبحانه وتعالى ام يقومون عن مجالس الشيطان وعن الجيف والعياذ بالله فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مجتمع قوم في مجلس فتفرقوا عن غير ذكر الله انك انما قاموا عن جيفه حمار وكان عليهم ذلك حسره ما هو عن جيفه وتفرق في الدنيا والامر سهل لا هذه المجالس التي تجلسونها يا من تجلسون مجالس الاعراض تحسرون عليها ويكون عندكم ما عندكم من التره وعندكم ما عندكم من الحسره والندامه على هذه المجالس التي جلسموها والعياذ بالله تعصون الله سبحانه وتعالى فيها هذه مجالس ليست بنافعه لك يا عبد الله فاذا اعتني بالمجالس التي فيها يذكر الله سبحانه وتعالى وهكذا معاشر المسلمين احذروا اسباب الغفله ونختم بها هذه الخطبه احذروا اسباب الغفله معاشر المسلمين ومن اعظم اسباب الغفله الدنيا والاعاذ بالله فهي اعظم سبب اطرق كثيرا من الناس وابعد كثيرا من الناس عن الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم يعنمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون حادثون في دنياهم وفي ما يتعلق بشؤون دنياهم لهم بصيره ولهم معرفه وهم في غايه المعرفه والبصيره بدنياهم ان امور الاخره فالله جل وعلا يقول في ذلك وهم عن الاخره هم غافلون قال الحسن رحمه الله تعالى والله لا يبلغ باحدهم بعلمه او من علمه بدنيه حتى انه او انه ليقلب الدرهم على ظفره ثم يخبرك بوزنه وما يحسن يصلي ما احسن هذا الكلام والله لا يبلغ باحدهم بعلمه بدنيه حتى انه لا يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن يصلي تعال يا اخي صلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد عن هذا ولهو حل هذا معاشر المسلمين اما معرفته بالدنيا وبصيرته بالدنيا فله المنتهى في هذا الامر هذا كله لانه اغفلته الدنيا ولانه شطفه بالدنيا ولان قلبه ملئ حبا بها ولا والعياذ بالله فصار الى ما صار اليه فاحذروا هذا السبب العظيم فان الله يقول في كتابه الكريم لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون فالذي يلتهي بماله والذي يلتهي باولاده عن ذكر الله ويبتعد عن الصلاه وعما أراد الله من أجله خلقه هذا والعياذ بالله باب خسارة يطرقه ويفتحه على نفسه فأولئك هم الخاسرون هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فيا من أوتيت شيئا من لعاعة الدنيا يا من أوتيت شيئا من خير الدنيا إن كنت مقيما على قفلة الله جل وعلا فاعلم إن ذلك أو فاعلم أن ذلك استدراج وعلا من الله جل وعلا لك وليس محبة لله سبحانه وتعالى لك وأنت في غاية الإعراب لا صلاة ولا صيام ولا حج مع قدرتك على الحج ومع وجود المال بيدك الذي تستطيع عليه أو به أن تحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى وأنت غافل ومقيم على عصيانه وأتاك الله ما أتاك من الخير والمال هذا والله استدراج لك يا عبد الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فهذا إملاء من الله وهذا استدراج من الله يا من أنتم مقيمون على عصيان الله سبحانه وتعالى فان الله يستدرجك بالمال هذا الذي بيدك وانت لا تشعر عيادا بالله لا صوم لا صلاه لا حج لا شيء مما اراد الله ان اي, أي حياه هذه يعيشها الناس يا عباد الله هذه ما هي حياه اهل الاسلام والله فان حياه اهل الاسلام حياه اخرى غير هذه الحياه حياه طاعه وحياه ذكر وحياه محبه لله ولرسوله ولدينه سبحانه وتعالى اما هذه حياه ما يرضاها الله جلو على هذه حياه استدراج لك فذرهم كما قال الله سبحانه وتعالى ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين املي لهم املاء والاستدراج لهذه الاصناف احذروا يا عباد الله من اسباب الغفله طول الامل في هذه الدنيا والمشاريع وسافعل وساصلح الى اخر ذلك هذا والله يضرك يا عبد الله قال عليه الصلاه والسلام بل قال الله سبحانه وتعالى في بيان حال هذا الصنف ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلحهم الامل فسوف يعلمون فالامل يضر الشخص الامل يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاه والسلام لا يزال كما في حديث ابي هريره لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين طول الامل وحب الدنيا كبير في السن بلغ 60 بلغ 80 بلغ 100 ورسول الله يقول لا يزال قلب الكبير او قلب الشيخ شابا في اثنتين طول الامل وحب الدنيا وفي حديث انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله يهرم ابن ادم ويبقى منه اثنتان الحرص وطول الامل يهرم ابن ادم وقواه تضعف ربما لا يستطيع ان يخرج من بيته ومع ذلك عنده اثنتان لا يهرمان الحرص على الدنيا وطول الامل هذا لا يهرم في الناس الا من وفقه الله سبحانه وتعالى الا من تذكر من عند الله والاخره خير لك من الاولى هذا يهرم معه هذه بل من اول ما تهرم هذه الامور التي تضره وتغفله عن الله سبحانه وتعالى طول الامل والحرص الحرص على الاخره يا عباد الله الحرص على الباقيه الحرص على هذا الخير الذي ستلقى الله سبحانه وتعالى به فاحذروا الغفله معاشر المسلمين واحذروا أسبابا فإن الله سبحانه وتعالى يجري في كونه ما يجري من الآيات وأنتم تشاهدون وترون بأعينكم وتخافون من هذه الآيات التي تترقبونها هذا يحتاج إلى توبة هذا يحتاج إلى ضراعة هذا يحتاج إلى أوب ورجوع إن الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى هزل ما هو وقت هزل يا عباد الله؟ فإن البحر تعلمون من أي جهه وإن السيول تعلمون من أي الجهات تأتي ربما نكون في الوسط والعياذ بالله ونغرق كما أغرق قوم نوح لما عصوا الله سبحانه وتعالى فإننا لسنا على الله بعزيزين فإن فعل ما فيالهم وارتكب من جرائمهم وذنوبهم فإن الله يقول ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين هكذا يا عباد الله الله يخبركم بهذا فاحذروا معاشر المسلمين تحذيرات الله سبحانه وتعالى احذروا هذه الامور التي كل يوم انتم في ترقب لها والله يدفعها عنكم ويذهب بها حيث شاء سبحانه وتعالى يذهب بها حيث شاء رحمه باهل الايمان رحمة بأهل الإيمان بأهل التوحيد بأهل الإيقان والاعتقاد نعم معاشر المسلمين يصرف الله ما يصرف عنا بسبب ضعفائنا بسبب شيباتنا بسبب نسائنا الذين هم تعلمون ما فيهن من الضعف وبسبب الأولاد الصغار ربما يدفع الله الشر ويدفع هذا البلاء بسبب الخير وبسبب ما أنعم الله سبحانه وتعالى بكم من ما انعم الله سبحانه وتعالى بي عليكم من هذه الدعوه المباركه دعوه اهل السنه والجماعه دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمدوا الله يا اهل البلاد ان الله سبحانه وتعالى يسر خير لكم يحبه الله جل وعلا ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس علم مجالس قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم مع ظلمتي كثير من بقاع الارض كثير من بقاع الارض من المعاصي اظلمت وانتم تستنيرون بالطاعه تستنيرون بالعلم تستنيرون بذكر الله سبحانه وتعالى يعلو بيوتكم ويعلو دوركم هذا خير كثير معاشر المسلمين هذا يدفع الله سبحانه وتعالى به الشر فعلينا عباد الله الاقبال على الله وترك الغفله عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكره وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه الحمد لله رب العالمين